انا ليا كثرت رشاوير ماشير ما شير حلفت ما دعاني وانا خويه بالليال المعاسير ولا الرخا كل يسد مكاني على افتمالي بارز الماداني وانا خوي يهبل يا لا المعسي ولا الرخا كل يسد بيجاني شوري اليا هجت المظاهير المظاهر شلفع Shire Yo masba ya kinnahaddehdahani Yo masba ya kinnahaddehdahani Ana غاني بخبل ما يعرف المعادير قدني على قطع الفرج مرجعاني انسى ندا وحدرت صب الجوافير والحدره سنة المرايا غاني والحدره سنة المرايا اقتبى <تبعت> تبارزنا <برزم> داني وانا قوي يهبل ليال ماسي ولا الرخاء <المعسير> كله <لرقاك اللي> يسد بيك <بيكاني> امين السنه ده وحدرت صب الجوافير والحدرا سناك للمرايا ياخذ بخير أنا لم مساير وما دبر المولى على العبد كاني وما دبر المولى على العبد كاني <تصفيق> أنا ليا كثرة تشاوير ماشي أنا افتباتي